إِنَّا مَتَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغْ نَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّا أَمْ أن تُعَلِّبَ وَإِنَّا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 الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم نجعل لهم من دونها سترًا كذلك وقد أحقنا بما لديهم خبرا ثم أتبعت ببها حتى إذا بلغ بين السدئ وجد من دونهما قوم لا يكادون لا يكادون قالوا يا ذا القرنين إن مأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سجا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوا لي سبغ الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوا يرعى عليه قطرا فما استطاع